الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه بعد. ذكرنا بالأمس مسألة خفية لطيفة يلمحها صاحب القلب اليقظ الذي ينظر بعين بصيرته فإذا ما تلي عليه القرآن وقف عند العجائب وحرك به قلبه فهو ربنا تفارك وتعالى في آخر النساء قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثين من نحن حتى يتنزل المولى تبارك وتعالى ليشرح لنا هذا الشرح المبسط الميسر في أمور يمكن أن يرسل بها رسولا أو ما هو أدنى من ذلك المولى الجليل تبارك وتعالى في كبريائه وعظمته وملكوته وعلوه يقول لك أيها الإنسان إن مرء هلك ليس له ولاد وله أخت فلها نصف ما ترك الآيات انظر إلى هذا التبسط والتنزل والتودد الله ودود يتودد إلينا بنعمه وآلاء وتديين شرعه وكتابه انظر إلى هذا تودد إذا نظرت في هذه الآية وأمثالها ترى العجب العجاب تستشعر معاني العبودية ومعاني الحب من الله لك وبالتالي منك لله تبارك وتعالى لما تستشعر حب الله لك وتودد الله لك وتنزله بهذه الطريقة وتألفه لك بهذه الطريقة وبهذه الكيفية تستشعر المحبة والقرب من الله عز وجل من نحن حتى ينزل المولى تبارك وتعالى من السماء كتابا فيه كلامه يشرح لك فيه هذا الشرح المبسط في تلك الفروع من المساء ومنه قول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أنظروا إلى هذا التبسط تماعا في هذه الكلمات والألفاظ وحرك بها قلبك وبما تمر على كثير من الناس مرور الكرام على خاطريها كذا أما المؤمن يقف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب والله في كل آية عجائب والمؤمن التقي إذا قرأ القرآن وقف عند كل آية متأثرا بها خاشعا قلبه باكية عيناه مقشعرا جلده ولكن من الناس من لا يتحرك قلبه إلا بصياط الوعيد ومنهم من لا تحرق قلبه حتى ولو بصياط الوعيد في ناس لا تتحرك قلوبهم مع كتاب الله إلا إذا سمعوا آيات الوعيد وكرروها مرارا حتى تؤثر في تلك القلوب القاسية ومنهم من هو أقسى من ذلك لا يتحرك قلبه حتى ولو رددت عليه آيات الوعيد مرة بعد مرة في هذه الليلة نواصل أيضا هذه المعاني في نفس السياق فهو ربنا تبارك وتعالى يتنزل من عليائه وتبسط وتودد للبشر المخلوقين فقول المولى تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الآيات انظر الله تعالى يبين لك هذا الحكم لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم المرء الذي يلغو في يمينه ويقسم يذكر هذه الآية ويفكي لما لأن الله تعالى تنزل وشرح وتبسط وتودد إليك أيها العبد لما أقسمت فبين لك حكم القسم كما قال تعالى أيضا في المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم بأنفسكم لا يدركون من ضل إذا هتديته الله معك في كل لحظة في كل حركة في كل سكينة وأنت تدعو وأنت تبتلى وأنت تصبر على البلاء لما تدعو الناس فينفض عنك عليك نفسك يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان حين الوصية اثنان ذا عدل منكم أو آخران هكذا معك المولى تبارك وتعالى حتى الموت حتى الموت فإذا ما وافينا الموت أو وافينا الموت ماذا نفعل ماذا نفعل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم انظر إلى هذا التبسط وهذا الشرح التفصيلي لهذه المعاني وفصل فصل لك ليبين لك ويتقرب إليك وتودد إليك وأنت أين قلبك قفوا عند عجائبي وحركوا به القلوب والله كما قال السلف لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم المرء ال الذي طهر قلبه يقف عند كل آية فتأثر ويحرك بها قلبه ولو يريد أن يتعداها لما بعدها لما يجد فيها من خير وضركة ونماء لربانية قلبه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليلة كله بآية بآية واحدة يرددها لما لما يتجدد فيها من معاني الخير في قلبك والخشة والإنابة والخشة والإنابة والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم أما أصحاب القلوب القاسية أمثالنا فلا يتحركون إلا بآيات الوعيد ومنا من لا يتحرك بآيات الوعيد نسأل الله تبارك وتعالى أن يلين قلوبنا لذكره وأن يشرح صدورنا للقرآن وأن يجعل لنا قلوبا سريمة تتأثر بالقرآن وأن يجعل أعيننا دامعة بالقرآن وأن لا يجعل حظنا ضعيفا ونصيبنا قليلا من خشيته تبارك وتعالى وأن يجعل الخير الكبير في القرآن لنا أقول قولي هذا والسافي رب تبارك وتعالى لي ولكم كذاكنا خيرا يزيدون عن.